أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى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 سيذكر من يخشى ويتجنبها لشق الذي يصدى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى إن هذا لفي الصحف لولا صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية, تصلى نارا حامية تسقى من عيننا نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا أَفَلَا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بِعَادٍ رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذل وتد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما, التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحده ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا أَيَحْسِبُ أَنْ لم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَلْ عَقَبًا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما, يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك أصحاب الميمنه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمن عليهم نار موصدا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 والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها قَدَ افْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى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 إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَلُولًا فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّ لَا يَصْلَاهَا إِلَّ لَشْقَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُ هَلَتْقَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى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 ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بعد بالدين أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى الا هو المستغني ان الى ربك ارجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او مر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئا فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إن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 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمرون إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة, ويقيم الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريئه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها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 يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعنا الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربا بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيا، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية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 قال الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله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 انها عليهم موصده في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل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 بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام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 117. ومنزل من قبلك وبلا آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم 114. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تاخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته أو ريب لو شك لو تعجيل أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة او زيغ اللسان أو قوف بغير وقف او دغام بغير مدغم او اظهار بغير بيان او مد او تشديد او همزه او جزم او اعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل للحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا رزقنا قبل من قرأه مؤديا حقه مع الاعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلاله والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونفير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثق الميزاننا بالحسنات وثبت قدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والاعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وَسُبْحَانَ علينا لَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع امه سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سطرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيله القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والاحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالالف ألفة وبالباء بركه وبالتاء توبة وبالثاء ثواب وبالجيم جمال وبالحاء حكما وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي ذلف وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالظاء ظفرا فرى وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفايه وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو وصوا وبالهاء هدايا وبلام الالف لقاء وبالياء يسرا وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا طاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألحياء منهم ولموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم نصر من نصر الدين من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين